كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على امْرِن قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرْ تَجْرِيبَ كان جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كَفِرَ وَلَقَدْ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 فَنَادَاهُ صَاحِبُهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّر كَذَبَت قَوْمَ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ إِلَّا آل لوط نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد رودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا, فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة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 يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مس سقر إنا كل شيء فلقناه بقدر وما امرنا الا واحدا الا واحده كلمح بالبصر ولقد اهنكن اشياعكم فاهل للمذكر وكل شيء فلوه في الزب وَكلُّ صَغير وَوكَبيرٍ مَطَر إِ المُتقينَ فيِي جَات في الزُب وَكلُّ صغير وَكبير مستَطَر إِ المُتَّقينَ في الجَنّ